إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَظْمِئُونَ راضو بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا راضو بان يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغمياء راضو بان يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم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 ثَُّ تُرَدّونَ إِلَ عَالِ مِنْ الغَيْبِ والشَّهادةِ فَيونَبِّأُكُمْ فَيونَبُِّكُمْ بِمَاكُمْ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 bay naပ o kubí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 قَيُومَ نَبْدَؤُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأوَهُم جَهَن مُجَزَ أَن بِمَا كانَوا يَكْسِجون سَيَحْلِفُونَ بِلههِ لَكُمْ إِذًا قلَبَتمْ إلَْ للتُعرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُم فَأَْرِضُوا عَنْهُم إِهُم رِجَسُ وَمَأْوهُم جَهَنم وَمَأوهُم جَهَن مُجَزَ أَنْ بِمَا كانَوا يَكْسِبون سَيَحْلِفُونَ بِلههِ لَكُمْ إِذًا قلَبَتُم إلَيْ لِلتعرِضُوا عَنْهُمْ فَأَرِضُوا عَنْهُم فَأَعْرِضُوا عَنْهُم إَِّهُم رِجَسُوا وَمَأوهُم جَهَنم وَمَأوهُم جَهَن مُجَزَ أَنْ بِمَا كانَوا يَكْسِبون يَحْلِفُونَ لَكُم لتَرْضَو عَنْهُم فَإِن تَرضَو عَنْهُم فَإِن اللهََّ لا يَرضَ عَنِ قَهُمِ الْفَاسِقِين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 الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء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 ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم وَمِنَ الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند وَتَّخِدُ مع يُ فِي قُقُبَاتٍ عِنْ دَملَّهِ وَصَاتِ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 ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم اللَّهُ في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم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 ومن من مِنَ من الأعراب منافقون أَهْلِ أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على نَحْنُ لا تعلمهم نحن نعلمهم يُرَدُّونَ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ومن مِن حَلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِمُ نَافِقُون وَمِنْ أَهْلِمدينَةِ مَرَدُ عَلًَا مِثاقَ لا تَعلممُهُم نَحْن عَلَهُم سَنْ عذِّبُهُم مَ الرتَينسُمَّ يُرَدُّونَ إِلَ عَذاابٍ ععَظين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 وَقُلِ عمللوا فَسَيَرَ اللهَّهُ عمللَكُمْ وَرَسُولهُ وَْمُؤمنِنُون وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَِ الغَيبِ والالشَّهادَةِ فَيونَِّئُكُمْ فَيونَ بِئُكُمْ بِمَاكُمْ وَقُلِ عمللوا فَسَيَرَ اللهَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ وَالْمُؤمنِنون وَسَتُ رَدّونَ إِى عَِ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ فَيونَِّكُمْ فَيونَبِّئكُمْ بِماَاكُمْ تُمْ تَععمللون وَقُلِ عملَلُوا فَسَيَرَ اللهَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ وَْمُؤمنِنون وَسَتُرَدّونَ إِلَى عَِ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ فَيُونَ بِكُمْ فَيونَ بِكُمْ بِمَاكُمْ تُمْ تَمَلون وَآخَرونَ مرجون لِأَمْرِ الل وَآخَرونَ مُررجونَ لِأَمْرِ الل ما يعذبهم وانما يتوب عليهم والله عليم حكيم واخرون مرجون لامر الله واخرون مرجون الله سرونا مورجونا امرا و مرجون نجنا الله وَإِنَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ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 وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تَقُمْ فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه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 وَاللَّهُ لا يهدي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار فِي في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس خير ام من اسس بنيانه على شفاجر فان خير ام من اسس بنيانه على شفاجر فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين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 لا يزال بنو يامنهم الذي بنو ريبة في قلوبهم الا الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ وَأَنَّهُ نَعْمَ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر وانهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وَبَشرر مُؤمين مَا كان لِ بِ والَّذينَ آمنوا أي يَستغْفُِول المُشكينَ وَلَ كانوا وَلو كانؤ ل قُربَ مِن بعِمَا تبَينَ لهُ أنهُ أأَصْحابُ الجَفين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولى قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولا كانوا أولى قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده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 إلا عن موعده وعدها إياه فلم ما تبين له انه عدو لله تضرأ منه ان ابراهيم لا اهواهم وَمَا كانَ اللَّهُ لُطَِّ قَوْمًا بَعدَائذ هَدهُ حتىَ يُبَنَ لَم حتىَ يُبَينَ لَهُما لهم يَتَّقُون إِ اللهَّه بِكُل لِشَيْء عَم وَمَا كانَان اللهَّهُ ليطَِّ طَوْمًا بَعدَ إذ هَدهُم حتىَ يُبَيينَ لَهُ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 حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ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 ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ الرَّحِيمُ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ النَّصْرَةِ دَعْدَمَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فريق منهم ثُمَّ تَبَعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ النَّصْرَةِ بَعْدَ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من جأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 ذَلِكَ بِأَهُ لا يُصبُهُم غَمَؤوا وَلَا نَصَبُوا وَلَا مَخْنَصَة فِي سَبيل اللهِ وَلَا يَطَأُونَ مَوْطِأَ يَغِيغ الكُفّارَ وَلَا يَناالُون وَلَا يَناالُونَ مِنْ دُونَّلًَا إِللاا كُتِبَ لَهُ بِ عملَلون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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِعَمَلٍ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 ذَلِكَ بِأَهُم لا يُصيبهُم غَمَأُون وَلَا نَصَبُوا وَلَا نَخْنَصَةُ فيِي سَبيللهه وَلَا يَطَأُونَ مَوْطأَ يَغِيض كُفْتَارَ وَلَا يَناالُون وَلَا يَناالونَ مِنْ دُون النَّلًَا إِللاا كُتِبَ لَهُم بِعمللُ صالح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 وَلَا ي فِقُونَ نَثَقَت صَغيرَةًَ وَلَاكَبَةً وَلَا يَقطَعون وَلَا يَقطَعونَ وَادًا إِللاا كُتِبَ لَهُم لجَزَهُمُ اللَّهُ أَحسَنَ مَا كانَوا يَععمللون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 لَ لا نَصَرَ منِنْ كُلِ سَدْقَةٍ مِنْهُم طَائفَةُ لتَثَقَّهُ ليتَسَقَّهُ فدينين وَلي ذِروا قَومَهُم إذَا رَجَعُ إلَهِمْ لاعََّهُم وما كان المؤمنون لينفروا كافة سَلَولَا نَثَرَ منِنْ كُلِّ سَدْقَةٍ مِنهُم قَائِثَةٌ لتَثَقَّهُ ليتَثَقَّهُ فيِي الددينين وَلذِر قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُ إلَيهِمْ عََّهُم عَهُم نل مو نل سو کا لَ لا نَصَرَ منِنْ كُلِْسدْقَةٍ مِنهُم ق إسَةُ لتَسَقَّهُ ليتَسَقَّهُ سِدينين وَلي ذِرُ قَوْمَهُم إذَا ررجَعُ إلَيهِمْ لاعََّهُم لعلهم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 وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ فَأَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَن يُؤْمِنَ قَوْمٌ زَادَتْ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ فَأَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَن يُؤْمِنُ قُمْ زَادَتْ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يُسْتَبْشِرُونَ وَأَمََّّينَ فِي قُلوا بِهِم مَّ رَبُون فَزَادَت التُمْجَسَا فَزَادَتتُمجَسًَا إلَ رِجَسهِم وَم تُوهُمْ كَافِرون وَأَمََّّذينَ فِي قُلوا بِهِم مَ رَغُون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا, فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّطَرَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هم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 نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ لَََ جأَكُم رَسُول أَنْ فُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَْم مَا عَتُم حَرسٌ عَلَكُم بِالمُؤمنِن نَرأُ ف لَقََ جَأَكُمْ رَسُول أَنْ فُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَْهِ مَا عَتُم حَرسٌ عَلَيكُم بِالمُؤمنِن نَرَأُ ف لَقَدَ جَ أَكُم رَسُولُ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ عزيِيزٌ عَلَيِْمَا عَنتُم حَرِيسٌ عَلَيْتُم بِالمُؤمِنِ نَرَأُو فَ الرَّحِيم فَإِن تَوََّو فَقُلْحَسْبَِ اللهَّ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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أَلِفْ لَا مْرَى تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أنذر الناس وبشر آ آمنوا ان لهم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 أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم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 رَبُّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يدبر الأمر ما مَن شَفِعَ عِندَهُ إِلَّا مَن بَعَثَ ابْنَهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى, ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شكيع إلا من بعد إذنه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 لَيَجُزَيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِصْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ لَّهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ إلَهِ مَْرجكُم جع وَدَ اللهَِّ حَق إهُ يَبَدَاء خلَلقَثُ ما يُعيدُهُ لجز الذينَ آمنوا لجزَّينَ آمَنُوا وَامِل الصَّانحاتِ بُِقصط وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ لَّهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ إِلَيْهِمْ أَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا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 هَُّذ جَعَلَ الشَّم صَضِي أَو وَقَمَرَ نُورٌ وَقَدرَهُ مَنازل وَقَرَهُ مَنازِل للتَعْلَُوا عددَدَ السِمِينَ وَالْحِسَاب مَا خَلَقَ اللهَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالحَقّ يُفَصِلآياتِ لِقَومِ هَُّذ جَعَ الشَّم صَضِي أَ وَقَمَرَ نُورٌ وَقَدرَهُ مَنازٍ وَقَدرَهُ مَنازِل للتَعْلَوا عَددَ السِنينَ وَالْحِسَ مَا خَلَقَ اللهَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالحَقّ يُفَِّلآياتاتِ لِقَومِ عَلَمُ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 وَماَا خَلَقَ اللههُ في السماواتِ وَالْأَرْرضلَ آياتات مِقَون يَتَّكُ إَِّ فِخْتلَ في فيِي الليْلِ وََّهارِ وَماَا خَلَقَ الله وَماَا خَلَقَ اللههُ في السماواتِ وَالْأَرْرضلَ آياتات مِقَون يَتَّكُ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة وَرَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَحْظُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا وَرَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَظْنُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا وَرَضُ بِالحَهاتُِّ يَا وَوطمَ أَنّ بِهَا وَوطمَأَُّ بِهَا وََّبِينَهُم عَنْ آياتِنَ غَافِلون أُلائِكَ مَأوَّهُم أُلَاائِكَ مَأوَّهُمَّ بِمَا كانَوا يَكْسبُون أُلائكَ مَأوَّهُم الناب أُلائِكَ مَأوَّهُم رُبِمَا كانَوا يَكْسبون أُلائِكَ مَأوَّهُماب أُلائِكَ مَأوَّهُم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهدين ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم تجري من تحتهم الانهار في جنات نعيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم الذين امنوا وعملوا الصالحات يهدين ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَلَوْ يعجل اللهَّهُ لَِّاسِ الشَّرَّّ الصِقْجَلَهُم بِالْخَيرِ لَ قُضِيَ إلَهِمْ أَجلَُهُمْ لَ قُضَ إلَيْهِمْ أَجلَلُهُمْ فَنَذَرَّين أَلَ يَرجونَ لقاءنا فِي قضِيَهم بِطضِيانهِم يَعْمَهُ وَلَْ يُعجل اللههُ لَِّاسِ الشَّوْتْجَلَهُم بِالْخَيْرِ لَ قضِيَ إلَهِمْ أَجلَهُمْ لَ قضِيَ إلَهِمْ أَجلهُم فَنَذَرَُّينَ لا يَرجُونَ لِقَاأَناَا فِي طُضِْهمم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 وَلَقَدْ اهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ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 لِنَ ذُرَ كَفَ تَعملون ثُم مجَعلنَكُمْ خَلَائفَةِ الأقْضِمِ بعدَْدم لِنَ غر لِنَ ذُرَ كيفَفَ تَعملون ثُم م جَعلنَكُمْ خَلَائفَة الأقْضِ بعدْم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 إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُبِقْرَآَن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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن إيتي بقرآن غير هذا أو بدله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 فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ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 وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ الأأَتونَبِّئونَ اللهَّ بِمَا لا يَعلممُ فيِي السماواتِ وَلَا فِي الأبْ سُببحَانَهُ وَتَعَلَ عََّا يُشْركُون وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ صَدَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِمْ يَخْتَلِفُونَ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 مِن بَيْنِ قَضِيٍّ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُل إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ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 وََّذ يسَيركمُمْ فيِيبَرّ وَالبَحْرِ حتىَ إذَا كُتُمْ حتىَ إذَا كُتُم في الفُلكِ وَجرََينَ بِهِم برِرح طَيبَةٍ وَتَحُ بِنَا وَتَح بِهَا ج أَتحَارح عاصِف جاءت تاريخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لان انجيتنا لان انجيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين هوَّ الذي يسَيركُم فيِيبَرِّ وَالْبَحْر حتىَ إذَا كُتُم حتىَ إذَا كُنتُمْ في الفُلكِ وَجرََيينَ بِهِم برِرحي قَيبَةٍ وَتَحُ بِهَا وَتَحُ بِهَا جَ أَتحارح اصِف جاء التاريخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دا والله وَظَنّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بهِ دَاوُدُ اللهَ مُخْلِصِينَ دَاوُدُ اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 جاءت رياح عاصف و جاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم داو الله وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لان نجيتنا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 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا ايها الناس انمابغيكم على انفسكم متاع الحياه متاع الحياه الدنيا ثم الينا نرجعكم فننبئكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيؤكم على انفسكم متاع الحياه متاع الحياه في الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم, فننبئكم بما كنتم فمَا مَمثلَلُ الحيةِ الدُّياكَمَااءِ أَن زَلناهُ مِن السَّم كَمَا إِ أَن زَلْمهُ مِن السَّم فَخْتَلَطَِه فَخْتَلَطَضِهِ نَبَاتُ الأبِّ ماَا يَأكَُّا حتىَ إذَا أَخَلَةٍ أأَُّْ ذُخْر فَهَا وَزََّانَة وَزََّانَة وَبَ أَحلُهَا أنَّهُ قادِرونَ عَلَيهَا أَهْلُهَا أََّهُ قَادِرونَ عَلَيهَا أَتهَا أَمرونَ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ كَمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ تَخَلَّطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ حتىََّ إذَا أَخَلَة أَُّْ زُخْرُ فَهَا وَزََّانَة وَزََّانَة وَبَنَّ أَحلُهَا أَهُ قادِرونَ عَلَهَا أَهْلُهَا أََّهُ قَادِرونَ لَهَا أَتَهَا أَمرونَ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فجعلناها حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تغنب الأمس كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ كما إن أنزلناه, كما إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الخسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هُمْ فِيهَا خَالِدُ وََّذنَ كَسَبُ السَّئَاتِ جَزَ أسَيئَةِ بِمِثْمِهَا وَتَرهَبهُم بِلَّ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ آافِ تَأَنَّى مَا أَبْشِرَتْ وُجُوهُهُمْ بِطَمَعٍ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُنَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُم بِظُلَمٍ مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة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 احشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم انتم ايانا تعبدون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 فَكسَابِلههِ شَهيدًا بَيْنَناَا وَبَينَكُمْ إ كُ إِ كُا عَنْ عبادَتِكُم لَغافِدين فَكَسَ بِلَّهِ شَهيدًا بَينَناَا وَبَنَكُمْ إ كُ إِ كُا لَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا, إن كنا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 المن يرزقكم من السماء والاقضي من يملك السمع والابصار من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي مِنَ الميت ويخرج الميت مِنَ الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع أَممَملِلكُ السَّمع وَ الأدَصَارَ وَمَن يُخْرج الحََّ مِن المَيت وَمَْ يخْرِرج الحََّ مِنَ الميتِ وَيُخْرجُ الْ المَيتَ منَِ الحَيّ وَمَودَبّعُ الأأَمرْ فسقولُون المن يرزقكم من السماء والاقضى من يملك السمع والابصار ان من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت وَمَ يخْرِرج الحََّ مِن المَيت وَيُخْرجُ الْ المَييتَ مِنَ الحَيّ وَمَ دَبّع الأأَمْ فسَقولُون اللهَّ فَقُلْ الأأَفَل تَتقُون فَذَالكُم اللهَّهُ رَبّكُم الحَقّ فَماذاَا بعدَ الحَِّ إَِّا قَلَ فأنا تصرفون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال وإشتروا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 أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ أم لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ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 وَماَا يَتَّبِعُ أَفْسَرهُم إِللاا غََّّ إِ الظَنَّ لَا يُغْم مِنَ الحَقْتِ شَيْئَا إِ اللهَّه عَمُ بِمَا يَفعلالون وَماَا يَتَّبِعُ أَكْسَرهُم إِلاا ظََّا إِ الظَنَّ لَا يُغْن مِنَ الحَقِْ شَْئَا إِ اللهَّ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 تَفصيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَتَفصيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دون الله إن كنتم أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ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 كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ صُنُضًا تَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْنِيلُ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فانظر تنظر كيف كان عاقبة الظالمين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين مِنْ قبلهم تنظر, تنظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ومنهم من يؤمن بِهِ ومنهم من لا يؤمن به وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون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 أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يستمعون إليك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 افَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ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 ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس يظلمون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 او نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَصِيرُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَإِنَّ مَن رَّيْنَاكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وإن ما نرينك بعض الذين نعدهم أو نترفلك أنَ تَوََّيَكَ فَإِلَِنَا مَررجعهُم فَإِلَنا مَرْرجَعُهُمْ ثمَُّ اللهَّهُ شَهيدٌ عَى مَا يَْفعللون وَلِكُلِّ أَُّ تِوسُول فَإِذاَا جَ أَرَسُولُهُم قضَ بَينَهُم بِنْ قِسْطهُم لا يُخْلُون وَلِكُلِ أَّتِ الرسُول فَإذاَا جَ أَرَرسُولهُم أضَ بَيْنَهُم بِالْقِسْط وَهُم لاَا يُظْلَون وَلكُلِ أَّتِ الرسُول فَإذاَا جَ أَرَرسُولهُم أضيَ بَيْنَهُم بِالقِصْط وَهُم لا يُظْلَون وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لا أملك لنفسي ضر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 الأرأيتُم إن تاكُمْ عَذاابُهُ بَيةً أََهار مَاذاَا يَْتَاجِلُ مِنْه المجرمِين قُلْ الأرَأيتُم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 ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۖ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ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 نقيلا للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ثم نقيلا للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ويستنبعونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم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 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ وَأَسِرَّ نَدَامَةً مَا رَأَى الْعَذَابَ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 ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت واليه ترجعون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت واليه ترجعون هو يُحْيِي وَيُمِيتُ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لما في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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِضَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون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 من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله لَكُمْ أَمْ أم على الله وَمَا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَأْمَنُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ فِي وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب إلا في كتاب مبين وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون, ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا ما عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 إلا في كتاب مبين وما تكون في شأن وما تثلوا منه من قران ولا تامنون ولا تعملون من عمل الا كننا عليكم شهودا الا كن ما عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا ان اولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ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 إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون مِنْ دون الله شركاء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 فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كانوا يكفرون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 اِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ نَقُضُّ ثُمَّ قُطِعَ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ أجمعوا أَمْرَكُمْ وَشرَكَ أَكُمْ ثمَُّ لا يَكُْ أَمْرَكُم عَلَيكُم رَّةً سُمَّ قَضُوه ثُمَّ قُطِعَ إِلَيَّ وَلاَ تُنْظِرُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأجْنِعُ أَممرَكُمْ وَشرَكَأَكُمْ ثمَُّ لا يَكُنْ أَممركُمْ عَلَكُمْ غَّةًثُ قضُوا ثمَُّ قضُوا إلََْ وَلا تُظِرون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 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم مَا دَعَتْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ فَجاؤُوهُمْ فَجاؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُقْبِعُ عَلَى قُلُوبِ مَا دَعَتْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ فَجاؤُهُمْ فَجاؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثم فبعثْناَ مِنْ بعدِْهِ رُسُلًا إلى قَمِ فَجاءُهُ فَجاءُهُم بِالبَناتِ ثمَمَا كانَوا لُؤمنِه فَمَا كانَوا لُؤمنِنُ بِمَا كَزَّبُ بِهِمِ قَب كَذَلِلكَ نَقبَعُ علىى قُلُ بالِالمعتَدين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 فَدَعَا اثْنَانِ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا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 فَلَمَّا جَ أَهُ مُلحَقُّ مِنْ عأَدِنَ قَاوا قَاوا إِهَا ذَالَ سِحرُم مُبِين فَلَم م جَ مِنْ عأَدِنَا قَاوا قالَاوا إِهَا ذَالَ سِحْرُم مُبِين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 لما جاءكم أسحر هذا وَلَا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَفْتِنَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ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 وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا قال لهم موسى القوا ما انتم الملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سي يُبْطِنُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ فَلَمَّا الْقَوْمُ قَالُوا مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِنُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو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 وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ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 وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَدَّخِلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَتَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَودَِّر مُؤمِنين وأأَو حَنَ إى موسَ وَآخ أن تَبَ وَآالِقَِك بِمصْبُ يوتَ وَجعلوا بُيوتَكُم قِدلَ وَجعَوا بُيوتَكُم قِدَلَ وَأَقمُ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 رَبَّنَا لِيُضِلُّوَن عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وقال موسى ربنا انك اتيت فيهم عونا وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا قمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم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 قال قد اجيبت دعوتكما فاستقما فاستقما ولا تتبعا سبيل لا يعلمون قال قد اجيبت دعوتكما فاستقما فاستقما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعانا نسبي الذين لا يعلمون وتجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتباهم فرعون وجنوده اتباعهم فرعون وجنوده ضياعا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ فَأَتْبَاهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ضَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ وَلَ آممَتُ أنهُ ل إلَه إِللا الذي آمَنَتْ بهِه بَنُ إسْر إلَ وَأَنَ منِنْ المُسلِنين وَوجَاوزْنَا بِبَنِي إسر إلَ البَحْرَ فَأتْبعَهُ فِ الرعون وَجودُ فَأتْبعَهُ فِ الرعون حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ قال آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتُ قَدْ لَوُكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتُ قَدْ لَوُكُنْتُ مِنَ فَإِذًا قَضَى نُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنْجِيكَ بِدَمِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ فَالْيَوْمَ نُنْجِيكَ بِدَمِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَأْوَى صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ وَارْزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً وَصِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَسْرَفَ ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ولقد بوأنا بني اسرائيل مضوء صدق ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إَِّ رَبكَ يَقَضِي بَيْنَهُمْ يَمَ الْ القِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت فِي مَا كانَوا فِينه يَخْتَلِفُون فَإِنكُن تَفِي شَك مَِّا أَن زَلنَا إلَيكَ فَسْألَِّينَ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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا إ الذين حقت عليهم كَِمَة ربك لا يؤمنون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 أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا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 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل أُنظرُوا مضَافِي السَّمواتِ وَْأَبِّ وَماَا تُغْنِآياتةُ وَُّذُرعًَا قَِْ ل يُؤْمِنُ أُنِظُرُوا مذاَا فيِي السَّموَاتِ لا يُؤمِنُ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 هَل الَن تَظِرونَ إِللا مِسْ أيّ مَِّذينَ خَلَ مِن قَبللِهِ قُْسَ تَظِروا إ مَكُمْ مِنَ الْمُن تَظِرين ثمَُّنُ نَجسُ لنَا وََّذينَ آمَنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم من نجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين لِيَأَنْ يَهَنَ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَفَسَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَرَادَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ أَرَادَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا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 وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم ألف لا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را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 وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حسنا يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَّسَمًّى وَيُؤْتِكُمُ الذِّي فضل فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إِلَى الله نَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَى اللَّهِ نَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ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 إَِّهُ عَمون بذاتِ الصّدور أَل إهُم يَثْنونَ صُدورَهُم لَستَخفُومِ أَل حيينَ يَستَغْشونَ فِي ياابَهُم يعلم ماَا يُصِّونَ وَمَا يعَنون إِهُ عَم بذاتِ الصّدور